ملي بفجر فما أحلم حياه يقضي على الليل أولاه وأخراه ملي بنور من الآسم ينقذنا إذا حباتنا في غيه بنتاه يا أيها الفاجر كم لفيك من امل أرى برؤياته مض أضعناه بالله يا شيخنا مبال اماتنا قد ضيعت مجدنا حتى نسيناه بالله يا رابتي مبال مسجدنا قفر وما هكذا يوما عهدناه أين المصلون ماذا حل في باندي وعين قدواتنا حقا فقدناه مبالنا يا أبي نمشي على ماهل والغرب يا آبتي يحدو مطاياه صغيرنا يا أبي يلهو بدمياته وشيخنا يا أبي غرزه دنياه نشكو إلى الله جهلا من أحباتنا نشكو إلى الله منهم ما وما أبريه نفسه إننا باشر نعش إلى الله أحيانا وننساه ابن الجزيرات يا شيخي يضلله بث من الغرب ياتنا فنرضاه ابن الجزيرات يهوى ما يدميره البث يقتلنا والناس تغواه ابن الجزيرات رمز ما كاتب سفر الفتوحات ما أحلو أبهاه ابن الجزيرات تاج لا يلائمنا ابن الجزيرات لفهم ضع معناه ابن الجزيرات شخص مات يا آبتي ابن الجزيرات شيء ما رأيناه ابن الجزيرات ثوب عز صاحبه وليس ينفعنا مما ارتديناه جراحنا يا أبي في كل ناحية وجسم أماتنا يسكر زاياه وفي كسوف بنيات تعاتيبنا فننزوي خاجرا مما فعلناه اما لها ميل م في عاجل اما لها منجد والله يرعاه لسنا الذين ناهتك نعرضها ابدا لكننا في يد البغي تركناه وما هدمنا مصلان بمعواننا كلاه خيا ولكن هجرناه خوف أحاطابنا ذل يلازمنا صراخ إخواتنا سينارفناه تاريخنا مشرق يهدي مواعظه ألا على عاجل يوما قراناه قل لي بربك عن أسبب محناتنا فربما ما جدنا المضي أعدناه فاطرق الشيخ حين ثم عواده حنينه فارتوى بالدمع لحياه وقال قولا تحق لا نظيرها لها الله ضيعنا لما ضعنا الله ضيّعنا لما أضعناه الله ضيّعنا لما أضعناه